بسم الله الرحمن الرحيم والطول وكتاب يا <تصفيق> رب <تصفيق> Yeah, <laughs> I've 15 <laughs> A Why I Vaan on vain It's -e a And Colonel. cavalry Am Eu شيء Pallian yhdessä, muuhmu, قمت الو وَالصَّلَاةُ لِلرَّحْمَنِ بِكَ قَائِمِينَ لَكَ الذِّي الْيَوْمَ وَالسَّبْحِ بِحَمْدِ الرَّبِّ بِكَ